دوره الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجوم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الميزان واقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وابعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان 119. خلق الإنسان من صلصال كالفخار 110. وخلق الجن من مارج من نار 111. فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء خرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ الله بغيان فبأي آلام ربك مات كذبان يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان فبأي آلام ربك مات كذبان وله الجوار المنشعات في البحر كالأعلام.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 فَفُضُوا مِنَ الْقُضَائِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَفُضُوا لَا تَفْضُونَ إلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأيِّ آلٍ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاعِضٌ مِنَ النَّارِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَأْتِصْرَانِ فَبِأيِّ آلٍ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ اتت السماء فكانت وردة كالدنان فبأي آلاء ربكما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 بِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِن إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ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 كأنهن الياقوت والمرجان فبأي ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ربكما تكذبان مدها فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاحثان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهتان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 يسوقب بينهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رصف رف خضر وعبقرين حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان 119. كبارة اسم ربك ذي الجلال والإكرام